ثمانية، استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور هي تكتب درسها في الصف هي تذهب إلى مدرستها هي تجلس على الكرسي هي تلعب في حديقة المدرسة هي تقرأ كتاباً في البيت